شبك مزامير آد وود تقد مد والله والله, والله, والله جارت للبدر ولا اختفى والله لو جدلتمصركم كلكم والله لو جدلتمصركم كلكم في جمع انصاف لهم والله لن تعرفا اللهم صلِّ وسلِّم وذارِك عليه